Alhamdulillah ولا ilah illallah Subhanallah Alhamdulillah ولا ilah illallah بغتين يا دسبه للوردي يالغلن غي من بال فينا اريدو فينا اريدو هالدنيا Bila kastika belal, bila kastika belal mani وضعت كل ال... وضعت كل المال me, oh. الله واجمع الشمل في سرور في سرور ونور ودياج بيطلعة لها بيطلعة لها شيء ميامها الله الله الله يا الله، الله، الله، الله،, الله الله الله الله يا الله ما أسيد قيل في كل اقبالي في كل لأمري wasid dele wasid di fiqol wasid fi allah لا اله الا الله صبحها الله والحمد لله ولا اله الا الله savi dari jangan dingin selamat pagi tu patri gal tu allah اداتي العا فينا Allah walhamdulillah wa la يرمي معنى المبعث in